الوحدة الأولى الأصوات والحروف الدرس الثالث الصوائط الطويلة واحد استمع إلى الحوار التالي ثم أعده مع زميلك صباح الخير صباح النور كيف حالك؟ أنا بخير شكراً